وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هداننا سبلا ولا نخبرن على ما عذبتونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وقاب كل جبال عنيد من ورائه جهنم ويشقى من النار يتجرعه ولا يكاد انشيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت يتجرعه وَلَا يَتَأَخَّرُ شَيْءٌ شَيْءٌ وَيَأْتِي الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد